يا الله هل لي ذي بول يسعى هو الدق اللي يجي لي يا منج بابا Sari <Sess> kata <Sess> <Sess> روار بوسات بعد لا تستحي يا بعد عاد حي and the علي الشد وقت الرخا واجده وبعيد وصديق وان كان ما انت عالم على الشد وقت الرخا اجده